وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ رَهَابُ وَمَهَابُ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ فَرَأَى تَحَفَّظَ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا أُنْزِلَ بِضَارٍّ نَّدِينَا بِأَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا مَنِ اشْتَرَاهُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن خَشْيَةِ ولا بالحما شربي ان فتم لو كانوا يعلمون ولو انهم امنوا واستغفروا لثوبتم من عند الله قريب لو كانوا نُراها على قول قُرنا واسمع وللكافرين عذاب اليم ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان انزل عليكم من خير من ربكم والله يخص برحمته من يشاء عام ذو الفضل العظيم